هو الذي خلقكم من طين ثم قضى نُّطْفَةٍ ثُمَّ جَعَلَكُمْ عنده ثم تَحْمِلُ مِنْ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 لقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنبار ما كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن جئناهم في الأرض ما لم نمثل لهم وأرسلنا, وارسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الانهار تجري من تحتهم فاهلكناهم بذنوبهم أَلَمْ بذنوبهم لَهُمْ من بعدهم قولا مِنْ بَعْدِهِمْ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 ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاط بالذين سفروا منهم ما كانوا به يستهزئون قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين قل لمن ما في السماوات والأرض كل الله كتب على نفسه الرحمة لا يجمع لكم إلى يوم الكيامة لا غيبتين الذين قتروا أنفسهم فهم لا يؤمنون وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم قل أغير الله أتخذ وليا فاطئ والسماوات والأرض وهو نطعم ولا نطعم قل إني أمرت أن أول من أسلم الفوز المبين وان يمسسك الله بغر فلا تاشف له الا هو وان يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير وهو الخاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينه وأوحي إلي هذا القرآن لأنفركم به ومن فلو أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى قل لا أشهد قل إنما هو إله واحد هو إله واحد وإنني بريء الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون ابناءهم الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون ومن أظلم ممن فيه ترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يتلح ويوم نحفوهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون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 ومنهم من يستمع إليك واجعلنا على قلوبهم أجنة أن يفقهوه وفي آبانهم وقرا وإن يرون كل آية ما يؤمنوا بها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 وهم ينهون عنه وينهون عنه وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعون ولو فراء إذ ركفوا على النار فطالوا يا أيسنا نرد ولا نكذب بِآيَاتِ رَبِّنَا وَنَجِّنَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ كَانُوا يُصْنَعُونَ مِنَ الطِّينِ وَلَوْ رُذُّوا لَعَثُوا إِيمَانُهُمْ أَنَّهُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين ولو سرى وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفون قد قسر الذين جذبوا بالقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا قالوا يا حسرتنا على ما فرقنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يجرون وما الحياة الدنيا إلا لعظ وله ونزار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون قد نعلم إنه ليحذنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن قال من بآيات الله يجحدون، ونفدت قلبت رسول من قبل كفّضه على ما كذبوا وأذوه حتى أتى لهم ولا مبتر من الكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين وإن كان عليك إحراغهم فإن إذا طعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى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 قل إن الله قادر على أن آيات ولكن اكثرهم لا يعلمون وما من في الأرض ولا طال لا حيه إلا أمم الأمثالكم ما صرخنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون والذين جذبوا باياتنا صم وبكم من يشأ الله نفذله ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم أغير الله تدعون إن كنتم صادقين بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنزون ما تشركون ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم في البأساء والضراء لعلهم يتضرعون فلولا إذ جاءهم بأس ما تضرعوا ولكن قشت قلوبهم ولكن قشت قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون فلما فذكروا به فتحنا عليهم ابواب كل شيء حتى, حتى اذا فرحوا بما اوتوا اخذناهم زوجه فاذا هم مبلسون فطفع ثابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وقدم على قلوبكم من إله غير الله يأ كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جذرة هل يبلك إلا القوم وما نرسل المرسلين الا مبشرين ومنذرين فمن امن واصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كذبوا باياتنا يمسكون هم العذاب بما كانوا يفسقون قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني منك إن أتبع إلا ما نوحى إلي قل هل يستوي الأعمى والبصير أَفَلَا تتفكرون وأنزده الذين يطافون أن يحشروا إلى لهم ليس لهم ليس لهم اناتونه ولا شفيع عنهم يستقون ولا تقوت الذي ما يدعون هم في الغذات والعشي يريدون وجهه ما عليك من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 وكذلك فسنا بعضهم ببعض ليقولوا أهى الَّذِي الله عَلَيْكَ بالشاكرين مِنْهُ جاءك الذين يؤمنون أُمُّ فقل سلام عليكم كتب الَّذِينَ على نفسه زَيْغٌ أنه من عمل منكم سوءا في جهالة ثم زاب من فحقه وأصلح فأنه غفور رحيم وكذلك تنفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله قل تفع أشواءكم قد ضللت إذن وما أنا من المهتدين قل إني على بينة من ربي وتزدت به ما عندي ما هُوَ جَاعِلُ الشَّقِّ إِلاَّ لِلَّهِ لله يقص الحق وهو خير وَالْأَرْضِ قل لو الَّذِي عندي ما تَنزِلَ تعتلون فيه لقضي الأمر بيني وبينكم والله أعلم في وعنده مساتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في الفر والبخ وما تسقط من ورقه الا يعلمها ولا حبه في ظلمات الارض ولا أو تكم أو من تحت أو لكم أو يلصقكم شيع أو يلصقكم شيع ويدفعونكم تسبع كيف خذت الآيات لعلهم يفهمون وتذب به قومك وهو الحق قلست عليكم بوكيل لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون وإذا رأيت الذين يطوبون في آياتنا فأعرض عنهم حق حتى يقوبوا في حديث غيره وإما ينتينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين وما على الذين من حسابهم من شيء ولكن ذكرى لعدلهم يستقون وذل الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وضرتهم الحياة الدنيا وذكر به أن تبسلنا السند ما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع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 لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفون قل أنا من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على بنا بعد إذ هزان الله جنبذي كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى جنان قل إن هدى الله هو الهدى واهرنا لنسلم لرب العالمين وان اقيموا الصلاه واتقوه وهو الذي اليه تحشرون وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقولكم فيكون قوله الحق وله الملك يوم ينفق في الصوم عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير وإذ قال إبراهيم لأبيه آذر أتتخذ أصناما آلهة إِنِّي أراك وقومك في ظلال مبين كذلك نريد الله مملكة السماوات والأرض ول من الممكن فلم وسع ربي كل شيء علما أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكُونَ وَلَا تَقَاعَدُونَ أَنْ لَكُمْ في الله ما لم ينزل عَلَيْكُمْ عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمر إن كنتم تعلمون الذين آمنوا ولم يلفسوا إيمالهم بظلم أولئك لهم الان وهم مهتدون وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قوم نرفع درجات من نشاء إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلَّمَا هَدَيْنَا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوفا ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسين وزكريا ويحيا وعيسى وإليان كل من الصالحين وإسماعيل وليسع ونس ونفع وكل خف على العالمين ومن كان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 أولئك الذين آتيناهم الكتاب والعكم والنبوة فإن يكفر بنا هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين أولئك الذين هدى الله ففي هداه مقتده قل أسألكم عليه أجرا إنه وإلا ذكرى للعالمين وما قدر الله حقا وقدره اذ قالوا ما انزل الله على بشر من شيء قل من انزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس فجعلوا لهم قراطي ستبدونها وتقصون كثيرا وعلمكم ما لم تعلموا أنتم ولا آبابكم قل الله ثم ذرهم فَاصْنَعِ يلعبون وهذا كتاب وَلَا تُخَاطِبْنِي مصدق الذي بين يديه مُغْرَقُونَ وَهَذَا كِتَابٌ ومن حولها والذين يؤمنون وَلَا يؤمنون به وَالَّذِينَ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 قَالِمٌ نَسيرٌ رَاسِ الموت وَالبَلَاءِ كَتَبَ سَقُوْا أَيْدِيَ الأَقْرَدُ فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكفرون ولقد دئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما قولناكم وراء غنوركم وما نرى معكم سفعاءكم الذين زعمتم أن لهم فيكم صعاب لقد تقطع بينكم وضل عنكم كثرة تزعم إن الله افردوا الحي من الميت ومفردوا الميت من الحي ذلكم الله فانا تؤفكون ذالك الاصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العديد العليم وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد تصلنا الآيات لقوم يعلمون وهو الذي من شأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع قد فصلنا الآيات بقوله يفقهون سلام من السماء إفجر لنا فينا <تصفيق> فزف كل شيء محبا متراكبا فأخرجنا منه قضرا مخرج منه حبا متراكبا ومن النصل من طلحها قنواء وجنات من اعناد والزيتون والرمام مشتبها وغير متشابه انظروا الى ثمره اذا اثمر في ذلكم لايات لقومه يؤمنون وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخلقوا له بنين وبنات بغير عدل سبحانه وتعالى عما يصفون بديع السماوات والأرض أن لا يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وغلق كل شيء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 لا تدركه الابصار وهو يدرك الابصار وهو اللطيف القدير قد جاءت البصائر من ربكم فمن ابصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفير وكذلك نصدف الآيات وليقولوا درست ولنبينه لقوم يعلمون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 وما جعلناك عليهم حفيرا وما أنت عليهم بوكين ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم كذلك دينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينزئهم بما كانوا يعملون وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمن بها قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمن ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعملون ولو أننا نزلنا إليهم الملائق جاءوا وكلمهم لو تاوحشوا عليهم وحشم ما عليهم كل شيء قلما كان يؤمن الا أن يشاء الله ولكن اكثرهم يجهلون وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الذنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض ذكر فالقول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه تذرهم وما يفترون ولتصرى إليه أفتدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوا وليقترفوا ما هم مقترفون ففغير الله أكتري حكما وهو الذي منزل إليكم الكتاب مفصلا والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من المنترين وتمت كلمة ربك خدقا وعدلا لا مبدلة كلماته وهو السميع العليم وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله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 فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين وما لكم لَكُمْ تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا مغطل فُمْ إِلَيْهِ وَإِنَّكَ فِي وَلَاهُمُ النُّذُنِ عِلْمٍ إِنَّمَا وَصَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعَذِّبِينَ قَدْ ظَنَّ غَرَّ إِنَّ الَّذِينَ الإسم سيجزون بما كانوا يقترفون ولا تأكلوا مما لم يذكر الله عليه وإنه وَإِنَّ الشياطين ليوحون الى اوليائهم لنجادلوكم وان اطعتموهم انكم لمشركون اومن كان ميتا فاحييناه وجعلنا له نورا وجعلنا له نورا يمشي به بالناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك دين للكافرين ما كانوا يعملون وكذلك جعلنا في كل طرية أكاد ومجرميها ليمكون فيها وما يمكون إلا بأنفسهم وما يشعون وإذا جاءت آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى من ما موت يرسل الله الله اعلم حيث يجعل رسالته فيصيب الذين أجرموا صبار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكون فذن يرد الله أن يهدي يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيطا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون وهذا صراط ربك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 ويوم يحشوهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس وقال أولياؤهم من الإنس ربنا تمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قال النار مسواكم صالدين فيها إلا ما شاء الله إن ذَلِكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ وَجَزَائِي كَمَا أَنْتَ بَعْضُ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بما كانوا يا معش والجن والإنت ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينبعونكم لقاء يومكم هذا.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 ذلك أن لم يكن ربك مهلس القرى بظلم وأهلها غافلون ولكل درجات مما عملوا وما ربك بغافل عما يعملون وربك الغني ذو الرحمه اي شا يزهدكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما انشاكم من ضدي قوم اخرين إنما كواعدون لآز وما أنتم بمعجدين قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون فسوف تعلمون من تكونه عاقب فتا إنه لا نسلح الظالمون وجعلوا لله مما فرأ من الحرف والأنعام نصيبا فقالوا فقالوا هذا لله بدعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم سَاءَ مَا يَحْكُمُ وَاشْرَانَكَ دَيَّنَ لفتير مِنَ الْمُشْرِكِينَ قُمْ لَأَوْلَادِهِمْ صَرَخَاءُهُمْ لِيُؤْذُوا وَلِيَلْبَسُوا عَلَيْهِمْ زِينَتَهُمْ وَلَوْ سَاءَ فذرهم وما يسترون وقالوا هذه أَنْعَامٌ وحق شجر لا يطعمها إِلَّا إلا من نشاء في زعمهم حرمت وهو وانا وام لا يذم اسم الله عليها ارا ان علي سيجزيهم كانوا قالوا ما في بطون هذه الأنعام لِذُكُورِنَا لذكورنا ومحرم على أزواجنا وإن يكن فِيهِ فهم فيه شركاء فيجديهم وصفهم إنه حكيم عليم ودخسر الذين ختلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما عزقهم الله افتراء على الله قد وَمَا وما كانوا مهتدين وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والمظل والزرح مختلفا أكله والنطل والزرع مختلفا أكله والزيتون والغمال متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أتمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تصرفوا إنه لا يحب المسرفين ومن الأنعام حمولة وفرشا كلوا مما وزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين ثمانية أزواج من الظأن اثنين ومن المعد اثنين قل آذ ذكرين حرم أم الأنسيين أم اشتملت عليه أرحام الأنسيين نبئوني بعلم ان كنتم صادقين ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين قل اني وين حرم أم الأنسين أم اشتملت عليه أرواح الأنسين أم قلت شهداء إذ وصاكم الله بهذا؟ فمن أظلم ممن استغى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين قل لا أجد فيما أوحي إليه محرما على لحمة انزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله فمن الضر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي غطر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم سحومهما إلا ما حملت بهوهما أو الحوايا أو ما ذلك جزيناهم بدغيهم وإنا لصادقون فإن كذبوك فقر ربكم ذو رحمة واجعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين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 قل فالله الحجه البالغه فله شاء لهاكم اجمعين قل هل من مسغى اقم الذين يشهدون ان الله حرم هذا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 ولا تضربوا مال اليتيم إلا بالتي هي احسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا مكلف نفسا إلا مسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربا وبعهد الله أوفون ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وَأَنَّ هذا سراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن تبيه ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتخصيلا لكل شيء وهدى ورحمة وهدى ورحمة لعلهم بلقاء رجهم يؤمنون وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاستبعوه واستقوا لعلكم ترحمون أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على صائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين أو تقولوا لو أننا أنزل علينا الكتاب لكنا أهسى منهم فقد جاءكم زينة من ردكم وهدى ورحمة فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها سندد الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون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 يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع, لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت فيه إيمانها خيرا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 إنما أمرهم إلى الله ثم ينزئهم بما كانوا يفعلون من جاء بالحسنة فله عشر أمتالها ومن جاء بالسرعة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم من دينا ذِينَ دَرَوا هِيَ مَحْنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي ونسكي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ الْعَالَمِينَ لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين قل أغير الله أبدي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا علمان ولا تزواجركم وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينسئكم بما كنتم فيه ترتلفون وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إِنَّ ربك سريع العقاء وإنه لغفور رحيم